Bismillahirrahmanirrahim. <acık> وَإِنَّمَا تُمَسِّفُنَّ أُجُرَكُمْ يَمَالُ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الوليد، لا في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من ضبلكم ولا تسمعن من الذين أتوا الكتاب لكم ومن الذين أشركوا فَإِنَّ مَا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ الْعُلُومِ وَإِذْ أَفْضَى اللَّهُ مِيزَانَ الَّذِينَ فَنَبَذُوْا رَاءَ ذُهُورِهِمْ وَاشْتَرَرْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ Ve lillahi mulkü s-semaati ve el ve Allahü ala kulli şeyin qadîr. Mm-hmm. <clears throat> الَّذِينَ يذكرون الله قياما ونياتا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض بنا ما خلقتها ضبا طلا سبحانك فضينا عذابا فَامَنَّ مَا <تصفيق> <تصفيق> رَبَّنَا فَوِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا السَّيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا أبرار <تصفيق> ربنا وآتنا ما بعتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم